والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئات ولن جزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإجاه ذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.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 انه مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان في غالوطه قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجيا نهمه واهله الا امراه كانت من الغابرين ولم ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إِلَّا امرأتك كانت مِنَ الغابرين إنا منزلون على أهل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 فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّوا عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 119. وقلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 110. كل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 111. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكهم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينه وهم لا يشعرون يستعدلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يضشاهم العذاب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 dan yang mencipta langit dan bumi dan mengukir matahari dan bulan tidak mengatakan Allah, tetapi mereka mengatakan Allah mengabulkan rezeki siapa إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنزَلَ فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 وما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين